الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيظ الأرحام وما تزداد الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء